باب العتق يصح عتق من مكلة لك صريحه عتق وتحرير وفك رقبة وصح بالكناية بنية منه كيا مولاية وعتق جزء من رقيقه سرى أو شركة مع غيره إن أيسرى فاعتق عليه ما بقى بقيمته في الحال والمعثر قدر حفته ومالك الأصول والفروع يعتق كالميرات والمبيع لمعفق حق الولاء وجبا ثم لمن بنفسه تعصبا ولو مع اختلاف دين أوجبه ولا يفح بيعه ولا الهبه باب التدبير كقوله لعبده دبرتك أو أنت حر بعد موت ذلك يعتق بعده من السلسل مال ويبطل التجدير حيث الملك زال باب الكتابة إذا كتوب دو أمانة طلب من غير محجور عليه تستحب وشرطها معلوم مال وأجل نجمان أو أكثر منها لا أقل والفسخ للعبد متى شاء فصل لا سيد إلا إذا عجب حصل أجد له تصرفا كالحر لا تبرعا وخطرا إذ فعلا وحق شيء لازم للمولى عنه وفي النجم الأخير أولى وهو رقيق ما بقى عليه شيء إلى أدائه إليه باب أمهات الأولاد لأمة له تكون ملكا أو بعضها يوجب عفق تلك بموته ونسلها بها التحق من غيره من بعد ليلاد عتق من رأس مال قبل دين وقت فيه بوضع ما فيه تصور خفي جاز الكرى وخدمة جماع لاهبة والرهن وابتياع ومولد بالاختيار جارية لغيره من كوحة أو زانية فالنسل قن مالك والفرع حر من وقئه بشبهة أو حيث غر أو بشراء فاسد فإن ملك ذي بعد لم تعتق عليه إن هلفت لكن عليه قيمة الحر ثبت بحمد ربي زبد الفقه انتهت